الوداع الوداع كثر بارك الله من نشمه ا حولت الحصن هو يقضيها الحاجه ان شاء الله ثني واه يا لك عمور ميوني وايب بالخيم حق فك ثاني amore cielo pa دي اللي يحضر مياه فارقي هيدا تفاني حسن الأستاذ الشاعر جاني من الضغط ناغاته حيث ينصد gayb hai sau par tha wei le priya sau par هي لي هي دوم معين طوالقي هي الخيام صد بيعملي هي دو سوع وبت اوي شكل الضياع يا ابن امي ما شاء الله ما شاء الله الوداع الوداع الها باء ع ع جهل ها عيله بيتم امال ها عيله بيتم Al-Qiylaq Dua na-shidri Al-Qiylaq Ya ben al Ya ben al باكري بسع حد همامكم بالمصاري يجري دنكم باكري بسع حد همامكم Ya Allah, alwaya صبرنا ويا من حال صيرنا نحتيمك صبرنا والاشد من انقطاع والاشد انقطاع يا بنت